إن الحمد لله أحمده ولا ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من خلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا لنا محمد العزله ورسوله أما بعد يا أيها الذين ما منسقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ذكر أهل التكفير صفة عجيبة سوف نريدها عليكم في هذه الخطوة وفيها عبر جمة تذلك يا عبد الله على أن الكيطان الخطوة يبدأها بعبد الله الصالح خطوة خطوة وغايته العظيمة وملاه الأكبر أن يكفر الناس بالله رب العالمين فإن كفر الناس فرح وإلا حجم وأن عباد الله أن العداوة بين الشيطان وبني آدم قديمة قديمة منذ أن خلق الله عز وجل آدم وقبل أن ينفق فيه الرش كانت هناك أو كانت تلك هي البداية بداية العداوة وبداية الحسد وبداية الحطب وبداية افتراع بين الإنسين والشيطان حتى إذا خلق الله آدم أمره بالسجود أبا واستكبر وكان من الكافرين ثم تهدد بني آدم كلهم قال فَبِمَ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ فِرَاقَكَ الْمُتْقِينَ انظروا كيف ينسدوا غواية لله الكافر المتكبر الكافر المتكبر ينسب الظوايع لله يقول أمزل ذي هوي سني ويقول بسبب أنك أذوي سني لا فضل لهم صراقة المستقيم واسمعوا يا عباد الله إلى هذه القصة كيف قعد لهم صراط الله عز وجل المستقيم يروي عنه أهل التفسير أن هناك عابدا في بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل أربعين سنة ولم يقدر عليه الشيطان. واسم هذا العاب برسيطا ونسمع إلى حكالته وإلى العجب في أمره أربعون عاما لم يخجر عليه إبليس ولا أعوانه فجمع إبليس الشياطين والمردة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبليس عرش على الماء يجمع به أعوانه من الشياطين يجمعهم ثم يرسلهم على بني آدم يرسلهم على فلان المصلي وعلى فلان الصائب وعلى فلان الرافع وعلى فلان الساجد وعلى فلان الذي أشلم حديثا أو قديما ليضلهم عن سبيل الله فجمع أعوانه فقال لهم من منكم يقدر على هذا العابد لنا أربعون عاما لم يقدر عليه فجاء الشيطان ووصفه يسمى الشيطان الأبيض الذي كان يتصدى للأنبياء والمرسلين قال أنا أتكفل به قال اذهب إليك فتمثل هذا الشيطان بقورة رجل راهد عابد سازد لله فأشاه في الصوبة فدخل عليه يناديه فلم يجده برسيطا ما أجابه وقد كان يصلي عشرة أيام ولا يرتاح بعد العشرة أيام إلا يوماً واحداً فدخل عليه الشيطان في صورة راهب وتمثل له أنه يصلي بجمده وأخذ يصلي بجمده عشرة أيام يتمثل له وانظر إلى صدره وانظر إلى طول نفسه وانظر إلى خطواته خطوة خطوة فلما انتهى من عشرة أيامه يضع إليه العابد من بني إسرائيل قال ما تريد وما شأنك قال زيته أتمثل بك وأتعبد الله عز وجل مثلك وأصلي وأرشع وأكثي بك فتركه ذلك العابد وجلت معه يصلي فزاد ذلك العابد في صلاةه فكان لا ينقضي عن العنف صلاة إلا بعد أربعين يومين. ويصوم أربعين يوما ويصبر يوما واحدا حتى يختبره هل يصبر أو لا يصبر وكانت السيطان لكبده ولمكره يصلي معه أربعين يوما ويصوم معه أربعين يوما ولا يصبر إلا يوما واحدا ولا يرتاح معه إلا يوما واحدا فتحمله سنة كاملة على هذه الحالة يصلي ويقوم ويذكر الله معه وتمثل له بأنه عابد راكع فاشع جالد لا يريد من أجلها شيئا فلما انتهى الحول قال له الشيطان قال ضلنت في العابد قال ضلنت أنك تعبد الله خيرا للهذا أخبروني عنك أنك تعبد الله وما كنت أظل أنك بهذا الضعب في عبالك ما ظننت أنك ضعيفا في العبادة هكذا قال ماذا تقول قال أريد أن أبحث عن غير يعبد الله أكثر منك قال اجرف وكأن العابد قد تشو وقا إليك قال تنفع توقف لأبحث عن غيرك ولا كلم وأعلمك كلمات اشفظها يمتعك الله بها قال وما هو هذه الكلمات قال كلمات كلمات إذا قلتها على مريض شاطاه الله وإذا قلتها على مبتنى عفو الله قال وما هي هذه الكلمات قال احفظها فعلمه كلمات ثم ذهب وطارك فجاء إلى إبليش. فقال له إبليش ما صنعت بذلك الرجل قال قد أحلقه قال كيف هذا قال اصده فذهب الشيطان إلى رجل بين الناس فالصنقه وفرعه فسقط مجنونا فبحث الناس له عن طبيب فتمثل الشيطان على صورة قبيب فجاء إليهم فقال للناس أنا أعالجه وأطذبه فأتوا بهذا المجنون إلى ذلك القبيب فقال لهم الطبيب إن به, إن به جنونا لا يقدر عليه إلا رجل واحد من الله قال ومن هو؟ قال برصيص العابد يقبر عليه ويعالجه فذهبوا به إلى ذلك العابد فقرى عليه تلك الكلمات فتخلى الشيطان عليه فإذا يرجع معافاً كما كان فخلق الشيطان آخر وثالثاً ورابعاً وخامسا فالتجر صيحه بين الناس أن هذا العابد عنده كلمات إذا قرأها على رجل مريض شافه حتى جاء الشيطان إلى زارية للملك ولحاسيته فصرعها فذهبوا بها إلى هذا العابد الزاهد فقال لهم إنني لا لأقرأ على النساء وطردهم فقال الشيطان لهم اجعلوها في غار عنده في دار عنده فإذا جلت وفرعت أتاها وطرى عليها فشفيت فشفيت بإذن الله فجعلوها في الغار فأتاه الشيطان وقال له انظروا إلى خطواتهم والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ليست خطوة ولا ثلاثان بل هي خطوات طويلة وانظروا إلى الشنوات التي ترقبت يا ذلك العابد أتاه الشيطان وقال له هذه جارية مريضة لسكينة اقرح عليها لتذهب إلى أهلها لما تجلس في هذا الغار من وحدها لرطى ما أساها أهل الشوق ولرطى ما فعلوا فيها كان وشدع انزل إليها واطرع عليها ولتذهب فنزل ذلك العابد المسكين ينفروا معكم إلى ذلك الغار. فلما اقترد من الغار صرعها الشيطان صرع كل كنفتاه فلما صرعها ألقت ما عليها من فياب وهي لا تشعر فلما دخل ذلك العابد نظر إلى جسد لم ينظر إليه طوال حياته ولم يره طوال عمره نظر إلى ذلك الجسد فالتفت فوقع في في قلبه فقال أرأي فأخذ يدسره بتلك وقال له ارجع إليها فقرأ عليها فرجع فنظر فإذا الجسد عالم فلا زال به مرة ومرتين وثلاث حتى وقع العابد على تلك المرأة فجل بها أربعون عابل يعبد الله لكن الشيطان إلى الآن لم يرضى بهذا أخذ يواوضه مرة ثان وثلاث وأربع حتى وقع عليها مرات طويلة حتى حملت به فجاءه الشيطان وقال لها يا سلام تفعلوا ماذا لربما أتوا أهلها أتى أهلها فنظروا إليها فنفسوا بشك ولن كشف أمرك ونتكلم الناس عليك وعلى أمزالك من العباك قال للشيطان ماذا أسعني؟ قال قتلها ثم تب إلى الله فإلا الله غفور رحيم فأتاها ذلك العابد بعد أن زنع وارتكب الزنيمة الفاحشة قتلها وقتل ما في بطنها ثم قال له الشيطان في مكان كذا وكذا حتى لا أحد فإذا أهلها فقل إن الشيطان صرعها وذهب بها فدفنها ثم لما جاء أمرها يسألون عنها أين سلام يا سلام قال وانظروا إلى الجريمة الثالثة الجنى ثم القتل ثم الكذب قال لهم إن الشيطان قد أساها وصرعها وذهب بها ولا أجر إلى أي فأخذوا يبحثون عنها فلم أي رجعوا إلى بيوتهم وقد صدقوا ذلك العابد فردعوا إلى البيوت فجاء الشيطان الثلاثة الذين كانوا يبحثون عن الفتاة جاءهم في المنام فقال لكل واحد منهم إن أختكم وجاريتكم لم يذهب بها الشيطان إنما قتلها ذلك العابد بعد أن جنا بها قتلها ودفنها عند جبل كذا وكذا وأتى للساني وأتى للساني في المنام وأخبرهم فلما استيقظوا قال على الأخ على رأيت في المنام كذا وكذا فقال الأوسط وأنا كذلك وقال الكبير وأنا كذلك لكنهم ذهبوا إلى العابد، فقالوا له رأينا في المنام كذا وكذا فقال لهم تسهموني وعلى العابد، تسهموني أن الموصل الراشع السادس تسهموني بهذا قال لا والله ما نسهمه ثم رجعوا إلى أنفسهم فجاءهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم لقد كذب عليكم مرة ثانية اذهبوا إلى مكان كذا وكذا وسوف ترون بعض فيها لم يدفل فذهبوا إلى مكان كذا وكذا فحفروا فإذا بأفقهم مطقولة وإلى بجليلنا معها فذهبوا إلى ذلك العابد وقالوا له كذبت علينا قاتلك الله فأخبروا الملك فأمر بصده فهدموا حومعته ومسجده ثم ربطوا عنقه بحبل، وجروا بين الناس ليصبح أمره ثم جي أبيه إلى الملك أمام الناس ليقتل ويقلب فجاءه الشيطان فقال له هل عرفتني قال لا أعرف قال أنا الذي عبث الله مع كثرة كاملة وعلمتك الكلمات. قال له ماذا تريد قال إنك انك فلتت تضح عمره وإن قتلت لقد تكلم الناس على أمسالك من العباب قال كيف المخلص قال هل تريد أن تتخلص من هذا الذي أن تتخلص قال نعم ولا يرىك الناس قال قال اتجد من السجة واحدة وأنو خلصت مما أنت به فلما استكان له واستجاب له وهو يريده الحلاة سجد له فلما سجد قال الشيطان له إني بريء منك فقتله الملك على التسر بالله ذا وعلا كما قال الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء إني بريء منك إني أخاف إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هذا القول وأشكرك الله عنه ولكن لكل جلس أشكرك والله الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أي مرحة الكرام إن الشيطان مدافل ومدافل كثيرة وخطوات طويلة لأنه يجبع ببعض الناس بالخاعة ثم لا يجبع بي يستدرجه ثم يستدرجه حتى يسره العبادة لله جل وعلا ويجبع ببعض الناس بالنباح بلاعب الفرح أو بالسهر أو بمجالف النظر أو ببعض الألعاب المباحة يبدأ بها فلا يزال به حتى يرتد عن دين الله جل وعلا ويبدأ بعض الناس للمكروهات فيأتيه يقول لهم ليس الأمر بحرام، إلا ما هو مكروه ويأتي لبعض الناس بالصغائر ويقول لهم إن الحسنات يذهب السيئات، ويقدر على بعض الناس بالفراحش العظام وهو يقول لهم إلا الله يقبل ثوبة عن ذاته فتعلم واتب إلى الله وهكذا له القطوات كما قال الله جل وعلا على لسانه فأجدى أبوي سمين وقعدن لهم شراقة المستقيم ثم ومن خلفهم. وعن أيمانهم وعن كمائهم ولا تجد أكثرهم كافرين نعم وصدق الكذوب وقليل من عذابه الشكور انظر في الناس وفتش ثم تحت أين فلان الذي كان يصلي يوما من الأيام أين فلان الذي كان يرشع ويبكي لله جل وعلا أين هو الآن لا يستجيب لإباع الله جل وعلا ما كان فلان الذي كان يخصم القرآن في صدره الآن لا يعرف إلا الأغاني والقرب أي فلان الذي كان يدعو الناس إلى الله الآن يصد الناس حنسجي لله ما الذي حدث وما الذي جرى لقد بدأ طريقه وخطواته بخطوة أولى مع آدم عليه السلام أتى إلى آدم وحواء فقال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة واسمع إلى الخطوة التي هي كانت بداية السفائل البشري في جمعها. وهي بداية النزول من النعيم إلى جار البلاء قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أنفسونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فبدأ يمسلس لهما ليبقي لهم ما وري عنهما من سواسهما بدأ يدلوها بغرور حتى جاعهما بلباث الناصح الأمين ولباث الشيخ الوقور وقال لآدم يا آدم سريد الخندة في هذه الجنة سريد أن تصبح ملكا من الملائكة قال آدم نعم ومن منها لا يريد هذا كل من هذه الشجرة يا آدم يا آدم أحل الله لك كل ما في الجنة إلا هذه الشجرة ما شعنك تريد الأكل منها الشيطان الشيطان يا عباد الله إنه يأمر بالفحشاء والمنشر فإذا بآدم يعصن وإذا للشرؤة تنتشف وإذا بالمعصية أول معصية لآدم لله وعصى آدم ربه فغوى كذا آدم فتاب الله عليه ولا كنا جبلت ذريته على هذا الأمر ما آدم فنسيت ذريته وزحد آدم وزحدت ذريته عباد الله لابد أن يكون متيقظين منتجهين كل من يمتره على دينه فإن الشيطان لنا بالمرطان وقسم بالله أنه حر كما قال يأتينا من بين أيدينا أمامنا ومن ثلثنا وعلى إيماننا وعن ومن فوقنا ومن تحتنا يأتينا في كل مكان هذا الشيطان الخبير ليصدنا عن سبيل الله جل وعلا ليأتينا بالمباح ليأتينا بالمطروح ليأتينا بالصغير ليأتينا ببعض المستبهات ليظلنا عن سبيل الله فلما نظل الناس يأتيه اليوم القيامة ليسقم بالقصبته الشهيرة ويجمع الناس والإنس والجن تحته ليقول لهم قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من شلطان إلا أن وجعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم أي لسلوتكم وما أنتم بمصرفي إني كفرت بما قبل يغفر بهم ويغفر بما كان يعبدونهم من دون الله إنها الحفرة والنجامة لأتباع الشيطان والاستيطان نسه يا عباد الله اللهم أعدنا من الشيطان الرجيم اللهم لنعود بكلمات كالسامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يشر ما خلق وبرى وزرى ما ينزل من السماء ومشر ما يعرض فيها ومشر ما زرى في الأرض وليشرف في فتن الليل والنهار وليشرف في الليل والنهار وليشرف في الليل والنهار وليشرف القان الا قان يطرق بخير يا رحيان أقول هذا القول اقواص الصراحه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ام بعد ايها الاخوه الكرام ما الذي جرى لقوم صالح حرم الله عز وجل الخيرات العظيمة والامن والنعيم والرفاهية ما لم يؤتي أحدا من العالمين في ذلك العصر لكنهم كفروا بالله وجحدوا أمره وعبدوا غيره ولم يشكروا جل وعلا فأرسل إليهم نذيرا من هو إنه صالح عليه السلام نبيا نبي عربي أرسله الله جل وعلا لينذر قومه منهم وفيهم ومن قبيلتهم ينذرهم عذاب الله جل وعلا فجاءهم صالح. فقال يا قوم يا قوم إنهم قومه إنهم قبيلته أبناء عمومته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره هي دعوة الرسل والأنبياء هي بداية الدعوات نبض الشرك وتوحيد الله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاءوا لصالحة عليه السلام قالوا يا صالح تدعون أن نجعل الآله إلها واحدة قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنا نظن أن عظم قبل هذه الكلمات كنا نخصن فيك الظن بأنك حكيم قبل هذه الدعوة أما الآن أنت مجلوم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنوان أن نعبد ما يعبد آباؤنا تنوان عن عبادة للآباء. والأججاب والقبيلة أتنهانا عن هذه العبادة أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا نفي شك مما تزعون عليه قريب وجاءه مرة أخرى فقالوا له إنما أنت من المتحرين عندما تحرم يا صالح، تحرك الجن وتحرك بعض الناس فجئت بهذه الدعوة انظروا السب، انظروا الشتم انظروا الاتهام ما رب عليهم إلا بسلمات فيها من الشفقة والرحمة قال يا قوم انظروا إلى ما فيها فيما ها هنا آمنين يا قوم تظنون الأمن يستمر؟ يا قوم تظنون هذه النعمة نعمة الأمن والطوانين تستمر عليكم أبدا الزهر أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هظيم كل هذه النعمة تظنونها جائما وتظنونها باقيا يا قوم وأنتم تذكرون بالله وأنتم لا تحكمون فيما بينكم بشرع الله ولا تتحكمون إلى الله تظنون أن نعمة يا قوم انظر إلى الكلمات التي اندلت فإنما تدل على الشفقة ثم ذكرهم بالبيوت وتنشتون من الجبال بيوتا فارمين فاتقوا الله خافوا الله اكتوا الله فاستقوا الله وأقعون انظروا إلى الكريمة كيف خرجت من هذا القلب الرحيم ولكنها سرعان ما تقابل بالاتهام وبالشتم. قالوا إنما أنت من المتحرين أنت بالسعور يا صالح. أنت مجنون يا صالح. أنت فيك كذا وكذا آخروا يستهمونه ويسبونه ويستهمونه جاءه في يوم من الأيام وكانوا جنوثا في نادي من نواديهم فأمرهم بعذابة الله فخرج أحدهم فقال يا صالح يا صالح تريد منا الإيمان قال نعم آمنوا بالله وحسب لا تألكم عليه أجراء لا أريد المال ولا المنصب، ولا الزوجة ولا البيت ولا أريد شيئا منكم أريد منكم أن تؤمنوا أن تنقذ أنفسكم من النار قال يا صالح بشرط نؤمن لك بشرط واحد قال وما هو هذا قال له أخرج لنا من هذه السخرة ناقص ناقة من عشراء وليس في أي ناقة ناقة في بطنها جنيه ثم ماذا؟ فيها لفن يكفي القرية كلها وكان في القرية ما يقارب خمسة آلاف بيت يكفي لفن هذه الناقة هذه الخمسة آلاف بيت وانظر كل بيت فيما يحوي من الأطراب ومن الأهل يكفي كل هؤلاء الناس قالوا وتؤمنوا؟ قالوا نعم نؤمن قال وعد بينكم وبين الله قال نعم وعد بيننا وبين الله فقام صالح عليه السلام صليم وارسى يديه إلى الله ويدعو ربه جل وعلا فإذا بالناقة تخرج أمام أعينهم مبطرة فخرجت هذه الناقة من الصفح ناقة في بطنها جنين وآتينا تمود الناقة مبصرة مبصرة أمام الأعين والناس ينظرون فانظهروا وآمن كثير من اللأ ولكن الأكثر منهم أد كفروا غالقهم حد ظلموا وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها قال يا قوم آمنوا قالوا وعدوا بينكم وبين الله ولكن طبيعة الناس طبيعة الناس يعيدون الله فلما يتين بالآيات والبينات يغفرون ويظلمون ويسجرون ويجحدون طبيعة أكثر الناس وما أكثر الناس ولو فرصت بمؤمنين قال يا قوم وأخذ يدعوهم ويلح عليهم هذه ناقة ناقة من؟ ناقة الله هذه ناقة شريفة أضيفت إلى الله جل وعلا ليست كأي ناقة لم تخرج كما خرجت النوت إنما خرجت من صخرة هي ناقة مشرفة لها شرب أي يوم, يوم لا تشربون شيئا من البئر ولا تشرب مع شهدكم شيئا من البئر هي تشرب فقط ولكم شرب يوم معلوم وأنتم تشربون في اليوم الآخر هي تشرب يوما ولا تشربون و وأنتم تشربون يوما وهي لا تشرب لها شرب ولكم شرب يوم العلوم مرة الأيام فجاءت بغي من بغايا قوله انظروا إلى النساء يقيده انظروا إلى مسكين النساء كيف أهلك الله وسوف نعلم كل هذه القرية بسبب مرأة واحدة جاءت بغي من بغايا قوله فجاءت إلى رجل فقالت أمثلك للنفس بشرق واحد قال وما هو الشرق قالت له أن تقتل هذه ناقف ناقف من نقص الله قال صالح لا بسوء أي لا لها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وقال عليم وقال عظيم كل هذه الأوصاف أوصاف من ذلك اليوم لا تمسوها بسوء فجاءت البضي واشترطت على عشيقيا أن يقتل هذه ناقف وجاءت مرأة عزوز شافرة قالت لأغبعت بنات من يقفل هذه الناقة فإني يخيره من هذه البنات الأربع فقام قدار ابن ثالث وذلك الرجل الشقي أشقى القوم قام معا وجمع سبعة من أصدقائهما سبعة من أشقى القوم تلك القرية كما قال الله جل وعلا ستعة قوم يستدون في الأرض ولا يصلحون اتنان وجمعوا سبعة فاجتمعوا على هذه الناقة فرموها بالنبان فسال في الدماء واجتمعوا عليها رأسها، وقطعوها فرغت رغاء سمعه كل من كان بحولها فسمع جميلها ابنها هذا الرغاء فولى وهرب قال بعض المفسرين دخلت الصخرة التي خرج منها وقال بعضهم من بل سبعوه وقتلوه كما قتل أمه فرغا ثلاث مرات فنظر صالح عليه السلام إلى ناقة الله. نظر إليها ميت مقتولا فبكى صالح عليه السلام بكاء شديدا مرى وأشفق على قومه فقال لقومه أدرفوا ولدها لأن الله أن يتوب عليكم أدرفوا ولدها فلحقوا ولدها فإذا هو مقتول كما قصيت أمه فنظر صالح وبكى وقال لقومه يا قوم تبتعوا في ذلكم سلافة عياما ثلاثة أيام لا تعيشون بعدها ويأتيكم عذاب الله جل وعلا يا قوم تمتعوا اطرحوا في الدنيا يا قوم اسألوا ما تفعلون فإن الموعد بعد ثلاثة أيام فنظروا إلى صار وكانوا أنه صادق فلما جاء اليوم الأول يوم الخميس وأصبحوا فإذا الوجوه كلها مصرح وجوه القوم كلها قد اتصرح وقد جفت العروب فلنظروا إلى بعض بعض فلم أمسوا قال قائلهم ألا قد ذهب يوم من الأجل ألا قد ذهب يوم من الأجل فلم أصبحوا يوم الجمعة إذا وجوههم كلها قد احمرت احمرت الوجوه وعلموا بالأرض الموعة فلم أمسوا قالوا ألا قد مضى يومان من الأجل ألا قد مضى يومان من الأجل فلم جاء اليوم الثالث قد أصبحوا الوجوه مسودة فانتحدث الوجوه فلما عمثوا قال قائلهم ألا قد مضى الأجل ألا قد مضى الأجل فحفر كل واحد في غرفته قبره وجلت فيه وتحمط وتكفن وانتظر وعد الله جل وعلا وقبل الفجر أوحى الله يطارش اخرج أنت ومن آمن وما أمن معه إلا قليل من قومه قال بعضهم مئة وعشرين فقط كل هذه السمينة لم يؤمن عطال إلا مئة وعشرون نكتا وضغي خمسة آلاف بيت كلهم جبروا بالله قال تمتع في ذلك ثلاثة لا ذلك وعد غير مخذوب فلما جاء اليوم الرابع وقد انتهت المدح ومضى العجل فلما أصبحوا وذجغ الفجر إذا بهم يسمعون من السماء والأرض ترجف تحتهم فإذا بأنفسهم كلها قد ذهب وخرجت إلى الله وقد تقطع القلوب فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم لما قلوا هذا يا رب كفروا ربهم ألا بعدني تمود عاروا أمر الله جهدوا أمر الله عطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بربهم جل وعلا لم يحكموا بينهم لما أنزل الله عبدوا غيره ولن يشكرواه جل وعلا فإذا بالجنات وإذا بالعيون وإذا وإذا بالبيوت الزارهة وإذا بالقصور كلها كأن لم يغنوا فيها تمر على ديارهم وديارهم موجودة إلى هذه اللحظة تمر عليها ترى أثر اللعنة وترى أثر الغضب على بيوتهم بل مر عليه الصلاة والسلام على بيوتهم في غزوة تبوك. فتمنع أن بارو الصحابة قد ذهل مسرعا ليرى قصورهم وبيوته ودنكتك في الجبال فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين إلا وأنتم باكين فإن لم تدخب تباكوا أن يصيبكم ما أصابهم لعله يصيبكم العذاب الذي أصابهم لا, لا تدخلوهم إلا وعنكم باكون وإلا تباكوا فإن اللأبة قد نزلت في ديارهم وإن غرض الله قد حل بهم يقال أن رجلا منهم قد نجع رجلا من قبيلته قد تعلمون لماذا؟ لأنه كان في وقتها في حرم الله جل وعلا كان يعبد الأصنام في بيت الله الحرام وكرامةً لهذا البيت لم تأخذه الصيحة فلما مرت الأيام وخرج ويقال له أبو رغال خرج من حرم الله فلما خرج أصابك الصائر فإذا به يتر على الأرض سريعا حتى مر عليه الصلاة والسلام في غزوة حليب تقيف وهؤلاء تقيف جدهم أبو رغال فأما مر بهم قال لهم قبر من قالوا قبر جد من جدودنا قال هذا قبر أبو رغان أبي رغان هذا الذي نجا من قوم صالح هذا الذي نجا وعلامته أن تجد في قبره نصلا من ذهب فتناحشه القوم فأخرزوا ذلك الغطن صدقا لبوته عليه الصلاة والسلام عباد الله هذه القصة فيها من العذر الكثيرة ما سوف نرجعه إلى الخطبة الثانية أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة الكرام ما الذي زرى لقوم خالح لقد أنعم الله عليهم بالنعيم الشفير والأمر والطمانينة والرطاهية والأموال والذهب والفر ولكنهم وللأسف نسوا أمر الله حتى كان الله عز وجل أو حال صالح أن يذكرهم لا تنسوا عذاب من شار حولكم واذكروا إذ جعلكم طنفا من باجعاد اذكروا يا ثمود جعلكم الله أحياء وقد أهلك القرآن من حولكم ألا ترون من حولكم كيف يعذبون وكيف يهلكون وكيف يموتون جمعة وكيف يهلكون بالعدام وأنتم في معين وأمن وطمئنين اذكروا إذ جالكم خلفاء بالبادعاء وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحثون الجبال بيوتا فذكروا معين الله لكنهم عصوا أمر الله وردوا دينه وعاصوا رسله واتبعوا الشهوات والملذات فهاهم طوم تموت بالله وهاهم يأتون الفاحس يأتون رجال وها هم قوم سعيد يطففون المشيال والميزان، وها هم اليهود يأخذون الرجا ويسعطونه ويسعلون سواحس وها هم بعض هذه الأمة يجمعون معاق الأمم كلها فهم يشعرون الرجا ويباردون الله عز وجل به وها هم يشعرون الفاحس في كل طريق وها هم يسركون أمر الله ولا يحكبون يشرع الله وهاهم إن مريضهم لجوا إلى غيره جل وعلا وهاهم إذا أصابتهم المصيبة دعوا غيره سبحانه وتعالى والتعالوا بسواه جل وعلا وهاهم قد جمعوا ذنوب الأمم السابقة كلها بعض هذه الأمة وتوعدهم عليه الصلاة والسلام بالخفف والقدف والمسخ كما حصل الأمم السابقة عباد الله بعد أن أهلك الله القوم صالح جاءهم صالح عليه السلام ونظر إلى القبيل وإلى أبناء عمومته وإلى أهله وإقربائه كلهم صبع جاسمون كلهم هلكا في بيوتهم فأقد يكلمهم سبحان الله صالح يكلمهم وهم يسمعونه وهم أبواك يسمعون صالح أتعرفوا ماذا قال لهم فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمُ يَا قَوْمُ إِلَّا قَدْ رَبَّ لَهُمْ رِسَالَةُ رَبِّي وَنَفَحَتُ لَكُمْ وَنَفَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنَّا تُحِبُّنَا النَّاسَ يَا قَوْلَتُ الْمُنَّيْنِ مَكُوِّتُكُمْ وَرَكِّرُتُكُمْ وَأَمَانُكُمْ وَرَهِيْتُكُمْ وَقَرَّتُ لَكُمْ عَيْنَ اللَّهِ وحذرتكم من الشرك وحذرتكم من الزواح وحذرتكم من ترك أمر الله والسجاب ولا ولكن لا تشدون الناس حين يا قوم إياكم من تلومون نعمل ابن عمكم وأنا من قريتكم وقبيلتكم ولكن لا تشدون الناس حين إباد الله إن المجرمين في قوم صالح تسعة ولكن الله أهل في خمسة آلاف فيه. المجرمون تسعة الذين تعدوا على طالح وقتلوا الناقة وعطروها والذين بيتوا قتله في الليل فشعة ولكن الله عز وجل يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا جمرناهم جاءت الإنجارة من السماء على الكسع ففضخت الروس وهلكت كسع ولكن أنا دمرناهم وقومهم أجمعين لما يارض القوم أجمعون لما يارض أهلك الناس كلهم لأنهم سكت لأنهم لأنهم رضا بفعلهم لأنهم ما أفضل على أيديهم فأمرقت في السفينة فيها. فَكَانَ كيف كان بُشَيْراً فَكَانَتْ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ أَن نُرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَانْقَلَبَ الْقَدِيٌّ وَإِلَى الْقَبِيلَةِ وَإِلَى الْقَوْمِ فَإِنَّ سُبُيُوتَهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا حَتَّى إِنَّكَ إِذَا مَرَّتَ بِهَا فِي هَذَا الْجَنبِ فَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لكأنك تضل القوم قد هلكوا في الأمس القريب وإذا مررت بهم فلك فلكأنك ترى أثر اللعنة تنزل وإذا مررت بديارهم فكأنك تسمع صياحهم عبرتاً لمن البقي من الناس وعبرتاً لمن يأتي من بعدهم انظروا ولما أهلكهم الله جل وعلا عباد الله هذه القصة لا تمر بنا تسبية ولا قضاء للأوقات إنما هي عبرت للأمم وإنما هي موعظة للأجيال حتى يتذكروا إذا عصوا الناس أمر ربهم وزاهروا بالمعصية وظهر فيهم الربا والزنا وأطلوا شرعه جل وعلا وجعوا غيره فليعلموا وليبشروا بأذاب الله جل وعلا ليصيبهم كما أصال من قبلهم اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذلك شرك المشركين ودمر لهم أعداء كأعداء الدين اللهم اصقل للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات ألحيا علمهم والملومات التي في